انَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قَالَ لَا تَسَرَّبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 قالوا تََّهِ إِكَ لَِيُ بَنالِكَ الْ